ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفوا بربكم عذاب جهنم وبأس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفوح. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوجئ سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير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 والارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء اي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أَوَلَمْ يُنَبَّأْ قَوْمُ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نكير أَوَلَمْ يروا إلى الطير فوقهم صافات ila się w tym momencie, gdzie jesteśmy w stanie zareagować. امَّا هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لجوا فِي عتو وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مَكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صراط مستقيم قل هو الذي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 są to zadania, są to zadania, są to zadania, są to وَإِنَّمَا أَنَا فَلَم ما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن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 وَالْأَرَأِيْتُمْ إِنَّ أَصْبَحَ مَا غَوْرًا فَمَن يأتيكم بماء معين